وين مذبوحي وين سين دامي قلبا وين يامي البنين المعتوي على دربا وين مذبوحي وين en albei. Wanneer jamme, de binnen. Maatwee, al de arbe. Waarom daar heb je het over? Zal ik het je قلبي ليتش محبة وين مذبوح وين سندامي قلب وين يا أمي ما توي على درب فالله ذبحت أبو باق ظل علي صعبة ما عربي كثر في قلب لك محابه وين ما تبوح وحيد سند عمي قلبه وين يا ام البنيل ما توي على داره والله ذاب حيت ابو فاضل علي صعبة ما عرفتيش كتر فيه قلبي ليك محب عز عليا تروح ليك فوق وع الشارع نور ما خسوك عز عليا تروح ليك فوق وع الشارع نور ما خسوك daar begaf ik, zhemelijkt, man, cara, xte, jumma, ma, shu, man, cara, xte, ma, shu, wanneer maatboer, hoe انا يا امي البني ما اتوي على دربة والله ذا بحاد أبوضا ظل علي صعبة ما عرفتيش كثر في قلبي ليش محب ما عرفتيش كثر في قلبي ليش محب عز علي تروح ليش فو عز عليا تروح ليش فو وع الشارع نور ما غسوب ذاب قلبي سهم ليحتو من صار اخته من صرختك روح ماشر عز عليا <تصفيق> تروح لي تشفو <تصفيق> الشريعة نور مخصوص ذاب <تصفيق> قلبي سهم لي من صرختك ياما عاشو من صرخته ياما عاشو اي يالذي دي على الشريعه نايم ابله ذرعه اللي دي على الشريعه نايم ابله ذرعه ساقي اطفال خروف قلب ضامع عطشا تاقي اطفال اخوه قلبه ضامعات شهر انت لك يا ولدي يوم واقضي الاحزان خل ما قامك تعرفه ناس عالي يشهر يلي ذي علي الشريعه نايمي بلا ذرعا na je me ساقي اطفال aan, zag عطشان en I am a womb. My name is a bull. I am a يا أخو حسين اني أمك وهملي العين عاني أمك وهملي العين ما ابني صعب ظل في اليوم جعزي أمي ابني وانت قملي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 أنت قوم لك ولدي اليوم أقضي الأحزان خل ما قامك تعرفون ناس عالي الشمس اني يومك وهم للعين أنا يومك وهم للعين ما يهمني صغض العين Lijmij jazin, om je lippen. Lijmij jazin, om je lippen. En te kwam lek, ja, Achoukse. En kwam نار الاطماع ودل العين شب قلبى نار عينك شب قلبي مخرب باب جنيني شب قلبى نار الاطماع باب جنيني محرومه لما عاتي قوليني محرومة اليوم حساب سنين شاب قلبي باريلا طموض العيني شاب قلبي شاب قلبي مخرب باب جنيني محرومة من دمعتي ووليني محرومة اليوم حساب سنين ايه ما اصبر عن الظلم القوم العصراني ما أصبر العصراني وما انسى في عشر يوم الذبحوني ودم طفلي والسهم بيصوب عيني والرايه طحت طحت شفيني ايه ما اصبر عن الظلم القوم العصراني يوم أنسى في عشام الذبحاني ودم طفلي وسبلي صوا عيني والراية طاحت طاحت شفيني شاب قلبي نار اللي العيني ايه شاب قلبي شاب قلبي أخر جنيه محرومه جني محرومة دمعاتي مااتي وونيني هي محرومه اليوم حساب سنيس هي ما اصبر عن من يوم حصراني وما أصبر عن هي ما أصبر عن الظلم اللي حصراني وما انسى في عشر يوم الذبحوني ودم طفلي والسهم اللي صوب عيني والراية طاحت وطاحت جفاني ما أصبر عن ذل القوم العصروني وما أنسي في عش يوم الذبحوني ودم طفلي والسم ذي صوب عيني والراية طاحت وطاحت جفاني والراية طاحت وطاحت جفني ورايها والرايه طاحت من صاحا اني فاطمه كل مصيبه كربلاء ان الضحيه اسالك يا رب ان ترحم ام لابني بالابيه واشتكي لك يا الهي طابي الحاول علي وعندي قلبي ها أرد حسين بس يه هاضي ليه وما رديت أشكي ألم بالباب انكسر هذا اللي حسين بدمان فضت يا من النحر هادي يا رب السماء بيه طاحت عنها انتقم يا سيدي هاللي دي جار فاطم كر مصيبة كر هاني فاطم كالمصيبة كربة لأهاني الضحية أسألك يا ربي ترحم ام لبني أين الأبي وأشتكي لك يا إلهي صابي الحاول علي وعندي طلبة وأرضة شوفة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 سيدي مين علي دي جار وغدار علي فاطم كل كربة لغة عن الضحية اسالك يا ربي ترحم ام الابنين الابي واشتكي لك يا الهي واشتكي لك يا الهي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 maar dit is kielam wil glijen bij de bankjes maar dit is kielam wil glijen de bankjes. en En مارد انت أشكي ألف العلي بالباب انكسر هذا الحسين في دماء قاضت يا من النحر وهذه يا رب السماء فين طاحت عنك انت قومي يا سيدي مين الذي جار وغدار الذي جار وغدار يا ملقا برجينا بالهمت عان